الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيقول الإمام ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا كتاب الفتن والملاحم في آخر الزمان مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر اشراط الساعة والأمور العظام التي تكون قبل يوم القيامة مما يجب الإيمان به لإخبار الصادق المصدوق عنها الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته من سار على نهجه ودعا بدعوته النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اخباره التي يخبر بها عن المستقبل وكذلك عن الماضي وأوامره التي يأمر بها كلها مما يجب الإيمان به فهذا داخل في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الايمان به ولهذا لما اتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسائله عن أمور الدين لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على جانب عظيم من تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فلا يجرعون أن يسألونه عن كل ما يخطر في انفسهم جاء جبريل عليه السلام وصار يسأله عن الأصول وهم يسمعون فقال أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان ثم قال أخبرني عن الإحسان ثم قال أخبرني عن الساعة ثم لما قال له ما المسؤول عنها بيعلم من السائل قال أخبرني عن أمراتها يعني علاماتها فدل هذا على أن هذا من الإيمان بالله الذي يجب أن يؤمن به وينظر فيه لأنه يزيد الأبد يقينا ومعرفة وإيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث يخبره بأشياء ثم تقع كما أخبر هذا الشيء الثاني أنه يجب أن تحذر هذه الفتن وهذه الأمور التي تحدث لأن الرسول حذر منها والمؤمن ليس له إلا حياته هذه فإذا انتهت ما تكون ما يكون قد تحصل على سبب السعادة أو يكون خاسرا فالنظر في اشراط الساعة وفي الفتن تبعث الإنسان على العمل وعن يجسهد وإن كان الموت قريب ولا بد منه ولكن الفتن الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تأتي كقطع الليل وتموج كموج البحر وأن الرجل فيها يقتل ولا يدري ما سبب قتله والآن نظر الإنسان إلى الواقع وإذا مدن تزال ونسى وأطفال ورجال يقتلون بلا دم ولا يدرون ماذا ماذا السبب كل هذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به ثم يحذر الإنسان أن يقع في شيء من هذه الأمور نعم. رحمة الله عز وجل بأمة محمد عليه الصلاة والسلام قال أبو داوود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل وقد ذكرنا فيما تقدم إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيوب الماضية وبسطناه في بدء الخلق وقصص الأنبياء وأيام الناس إلى زمانه واتبعنا ذلك بذكر سيرته عليه الصلاة والسلام وأيامه وذكرنا شمائله ودلائل نبوته وأفردناها بما أخبر به عن الغيوب التي وقعت بعده صلى الله عليه وسلم وقد طابغ ذلك إخباره كما شوهد ذلك عيانا قبل زماننا هذا وقد أوردنا جملة في آخر كتاب دلائل النبوة في سيرته صلى الله عليه وسلم وذكرنا عند كل زمان ما ورد فيه من الحديث الخاص به عند ذكرنا حوادث وفيات الأعيان كما بسطنا في كل سنة ما حدث للخلفاء والوزراء والأمراء والفقهاء والصلحاء والشعراء والتجار والأدباء والمتكلمين ذوي الآراء وغيرهم من النبلاء ولو عدنا ذكر الأحاديث المتقدمة هنا مبسوطا لطال ذلك ولكن نشير إلى ذلك إشارة لطيفة ثم نعود إلى ما قصدنا إليه هنا وبالله المستعان بعض ما أخر الرسول عليه السلام بأنه سيقع إشارة نبوة إشارة نبوية إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيلي أمر الأمة بعد الرسول عليه السلام فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي قال لها ارجعي فقالت أرأيت ان لم أجدك كأنها تعرض بالموت فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر رواه البخاري المرأة جاءت لحاجة لها فقال ائتيني من الغد يتقيق حاجتها. قالت رأيت إلا ما جدك يعني إلا ما جدك يعني الحي يوجد ولكن تقصد أنها انمت فقال اتي ابي بكر فهذا إشارة إلى ان القائم بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة هو أبو بكر والإشارات في هذا كثيرة الذي جاءت الإشارة إلى أبي بكر ومن ذلك كونه أمره أن يصلي بالناس في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس التروجع في هذا وغضب صلى الله عليه وسلم قال مروه فليصلي بالناس وكذلك قوله سد كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة ببكر وغير ذلك من الإشارات حتى بعض العلماء زعم أن خلافته أنها مصرح بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أيضا الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال ائتوني بكتاب نكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا وقصده أنه يكتب لأبي بكر ثم قال بعد ذلك يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فرأى أن اتفاق المؤمنين على ذلك أنه أبلغ من أن يكتب لهم كتابا فتركه والمقصود ان الإشارات في هذا كثيرة وثابتة وصحيحة نعم. فكان القائم بعده بالامر ابا بكر وقوله صلى الله عليه وسلم حين أراد ان يكتب للصديق كتابا بالخلافة فتركه لعلمه أن أصحابه لا يعدلون عنه لعلمهم بسابقته وفضله رضي الله عنه فقال يأبى الله والمؤمنون إلا ابا بكر فوقع كذلك وهو في الصحيح أيضا وقوله بالذين من بعد أبي بكر وعمر يكتد. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه ابن اليمان اقتدوا اقتدوا بالذين في مدن مدون حينما ما فيه مكتوب حينما اقتدوا بالذين من بعده نعم يعني اللذين يعني إشارة إلى أبي بكر وعمر نعم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه ابن اليمان وقد روي من طريق ابن مسعود وابن عمر وأبي الدرداء وقد بسطنا القول في هذا في فضائل الشيخين والمقصود أنه وقع الأمر كذلك ولي أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة ثم وليها بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء إشارة النبوية إلى أن المسلمين يفتحون مصر العناوين هذه كلهم ليست من المؤلف. العناوين شيخنا لا. لا أقرأها هذه لا من الطابة لا ما هو العزوز أقرأها طيب. ليس من المؤلف ما يقرأ في هذا ولو كانت الهواء مش كان أولى يجعل في صلب الكتاب او تمتع التي المسجد في المحسن التركي هذه نعم مسجد عندي مسجد من هذه من مسجد من نسخة صحيحة ما من مسجد من مسجد ما مسجد من مسجد من قال وروى مالك والليث عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبض وفي رواية فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما هذا اخبار بأن مصر ستفتح قال إذا فتحتم مصر وهذا وقع بعده مدة في خلافة عمر رضي الله عنه يقرب من 20 سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وكل هذا من دلائل النبوة ونبوته صلى الله عليه وسلم ولهذا دراسة مثل هذه الأمور تزيد الإنسان إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفته ليست بذكر نسبه وأنه من العرب وأنه ولد بكذا بل الإيمان به يزيد بنظر في سيرته وأخباره ولهذا وهذا شيء سيمتحن الإنسان به كل ميت سيؤسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فإن كان مؤمنا موقنا به أجاب بكل هدوء وأبي يقين ما إذا كان أخذ ذلك عن الناس وعن الأمور التي يجد الناس عليها فربما يتلاثم ويقول سمعت الناس يقولون شيء فقلت فيحق عليه عذاب الله جل وعلا المقصود أن هذا أمر لازم لابد منه نعم وقد افتتحها عمرو بن العاص في سنة عشرين أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراق فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما ذمة يعني أنهم من أهل الذمة الذين يعطون العهد. ذمة الرحم إشارة إلى ما كان لإبراهيم عليه السلام فإن هاجر منهم التي هي أم إسماعيل أم وأسماعيل هو أبو العرب نعم وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وقد وقع ذلك كما أخبر سواء بسواء فإنه في زمن أبي بكر وعمر وعثمان انزاحت يد قيصر ذلك الوقت واسمه هرقل عن بلاد الشام والجزيرة وثبت ملكه مقصورا على بلاد الروم فقط والعرب إنما كانوا يسمون قيصر لمن ملك الروم مع الشام والجزيرة وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام وهي أن يد ملك الروم لا تعود إليها أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين وسنورد هذا الحديث قريبا إن شاء الله بإسناده ومتنه وأما كسرى فإنه سلب عامة ملكه في زمن عمر ثم استؤصل ما في يده في خلافة عثمان وقيل في سنة سنتين وقتل وقتل وقتل في سنة سنتين وثلاثين ولله الحمد والمنه وقد بسطنا ذلك مطولا فيما سلف وقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أنه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق ملكه كم كل ممزق فوقع الأمر كذلك السلام صلى الله عليه وسلم دفع كتابه إلى والي في البحرين البحرين كانت يعني تلحسة يدخل فيها و... فدفعه إلى ذهب به إليه لما جاء إليه قال كيف رجل من العرب يرسل كتاب؟ لأن عنده تكبر وغطرسه فمزقه فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يمزق ملكه كل ممزق فمزقه الله جل وعلا في خلافه رقلا فإنه لما جاءه كتابه عظمه وجل وقال والله لو قدرت لأغسلن لأ عن رجلي وقال والله ليملكن ما تحت هاتين وكان في الشام لأنه كان من علماء أهل الكتاب أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولهذا بقي ملكه ولكنه صار في الروم، نعم وثبت في الصحيحين من حديث الأعمش وجامع ابن راشد عن شفيق ابن سلمة عن حذيفة أنه قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه قلت انا قال هات انك لجريء فقلت ذكر فتنه الرجل في اهله وماله ونفسه وولده وجاره تكثرها الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال ليس هذا اعني انما اعني التي تموج موج البحر فقلت يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا فقال ويحك أيفتح الباب أم يكسر فقلت بل يكسر قال إذا لا يغلق أبدا قلت أجل فقلنا لحذيفة فكأن عمر يعلم من الباب قال نعم إني حدثته حديثا ليس بالاغاليط فقال فهبنا هو عمر ولهذا لما قتل عمر بدأت الفتن واشتدت لما قتل الخليفة الراشد الثالث وهي كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع السيف في هذه الأمة لا يرفع إلى يوم القيامة فوقع السيف بقتل الخليفة رضي الله عليه قتل صابرا محتسبا محبوسا في بيته ونهى أن أحدا يدافع عنه أو يقاتل دونه وقال لا أريد انه يسفك دم من امتي محمد بسبب فصبر حتى قتل قتله غوغا تجمع عليه من الباش الذين ألبهم ابن سبع اليهودي الماكر الذي جاء من صنع يريد فساد دين المسلمين كل شيء وقع فإنه مكتوب قد علمه الله جل وعلا وكتبه والامور التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه أول أنها حق الثاني أنها تدل على نبوته وصدقه الثالث أن هذه تستوجب الإيمان والاحتساب والصبر بامر الله جل وعلا وان كان هذا ليس مبررا لوقوعها او لان الذين مثل تقع على ايديهم انهم مأذورون فهم مأذورون وسوف يؤخذون بجرائمهم وكل من كان سببا لفتنه او لامور تكون خلاف الشرع فان عذابه يكون اشد نسال الله العافيه نعم قال فهبنا أن نسأل حديثة من الباب فقلنا لمسروق سله فسأله فقال هو عمر وهكذا وقع الأمر سواء بعد مقتل عمر في سنة ثلاث وعشرين وقعت الفتن بين الناس بعد مقتله وكان ذلك سبب انتشارها بينهم عمر رضي الله عنه كان شديدا في أمر الله وكان لا يترك بابا من الأبواب التي يمكن أن تكون فيها دخول على المسلمين ونقصنا الدين الا هو بما يستطيع فلما قتل, قتل بأيدي مجوسية نجسة حاقده لمؤامرات تؤمر عليه لأنهم يرون أنه هو الذي سلب ملكهم وهو الذي مزقه كل مزق مع أن هذا أمر الله جل وعلا على يد عباده الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حقدوا عليه فتامروا عليه فقتل فكل من جاء بعده لم يبلغ مبلغه في أمر الله جل وعلا ولا سيما عثمان رضي الله عنه كان رحيما لينا هينا فأطمع به الفجر وأهل الانحراف و الذين يحبون الفتن فدخلوا فيها نعم وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عثمان أنه من أهل الجنة على بلوا تصيبه فوقع الأمر كذلك هو جاء في الصحيح أنه كان صلى الله عليه سهو و أبو بكر و عمر على أوحد و رجف أوحد فقال عثب أوحد نمع عليك نبي وصديق وشهيد في أحاديث كثيرة في هذا نعم فوقع الأمر كذلك حصر في الدار كما بسط ذلك في موضعه وقتل صابرا محتسبا شهيدا رضي الله عنه وقد ذكرنا عند مقتله ما ورد من الأحاديث بالإنذار بذلك والإعلام به قبل كونه فوقع طبق ذلك سواء بسواء وذكرنا ما ورد من الأحاديث في يوم الجمل وصفين ما ورد من الأحاديث المؤذنة بكون ذلك وما وقع فيها من الفتنة والإخبار وبالله المستعان الذي جاء فيها كثيرا النهي عن الدخول فيها وأن يقول تكون فتنة الجالس فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الموضع وأمر بعض الصحابة أنها إذا وقعت الفتنة أن يكسروا سيوفهم محمد المسلمة قال اعدم اعمد إلى صخرة فاكسر سيفك عليها ثم اتخذ لك سيفا من خشب فإن دخل من يريد يريدك فقل بأ بإثمي وإثمك فأخذ تخلى رضي الله عنه عن هذه وكذلك سعد بن أبي وقاص وغيرهم وكثير من الصحابة امتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدخلوا في تلك الفتاة نعم وكذلك الإخبار بمقتل عمار وأما ذكر الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصفتهم ونعت ذي السدية منهم فالاحاديث الواردة في ذلك كثيرة ونعت. ونعت ذي السدية منهم سديتين سديتين مثنى سديتين هنا ماذا يدهم خدج يعني شبه السد سد المرأة فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال طلبوه فلا طلبوا ولم يجدوه فقال طبوه والله ما كذبت ولا كذبت فوجد تحت القتل فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله جل وعلا لأنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا بخلاف كتال الجمل وصفين فكان نادما وكان يقول, ليت يقول الحسن ليت اباك لم يكن نعم وناتي ذي الثديتين منهم فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا وقد حررنا ذلك فيما تلف ولله الحمد والمنه كثير من أفصاله مسلم نعم وذكرنا عند مقتل علي الحديث الوارد في ذلك بطرقه وألفاظه وتقدم الحديث الذي رواه أحمد وأبو داوود الحديث قد يكون ضعيفا في سنده ولكن إذا وقع كما أخبر به دل على أنه صحيح جاءت حديث سندها ضعيفة ولكن وقعت كما أخبر كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتقدم الحديث الذي رواه النبي الذي يأتي في آخر الزمان قوم تحيتهم اللعنة أن إذا لقي أحدهم الآخر لعنة لون تلعنك الله كذا يكون هذا وجد معلوم. وجد من يفعل هذا الشيء نعم وتقدم الحديث الذي رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والترمذي وحسنه من طريق سعيد بن, جهمان بن جمهان عن سفينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وقد اشتملت هذه الثلاثون سنة على خلافة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان الشهيد وعلي بن أبي طالب الشهيد أيضا وكان ختامها وتمامها بستة أشهر التي وليها الحسن بن علي بعد أبيه وعند تمام الثلاثين نزل عن الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر وكان الحسن معه على المنبر فقال إن أبني هذا سيد وعسى الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فوقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم فاصلح الله جل وعلا به بين فئتين عظيمتين وهذا الحديث يعطي اولا ان الذين يتقاتلون من اهل الشام واهل العراق انهم من المسلمين ولكنها فتن فتن وقعوا فيها وأن الاجتماع والاصطلاح والأولى, والأولى والأحرى به لهذا تنازل الحسن رضي الله عنه كما أخبر به جده صلوات الله وسلامه عليه أنه يصلح به بين فئتين العظيمتين وكان الاصلاح فاجسمع الناس على معاوية وسموا ذلك العام عام الجماعة يعني أنهم على خليفة واحد وهذا الواجب واجب المسلمين يجتمعوا في كل وقت. نعم. قال وعند تمام الثلاثين نزل عن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سنة أربعين وأصفقت البيعة لمعاوية ابن أبي سفيان وسمي ذلك ذلك العام عام الجماعة وقد بسطنا ذلك فيما تقدم. وروى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والحسن بن علي إلى جانبه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وهكذا وقع سواء السيد هو المقدم في القوم أو الذي يكون قدوة وإماما في شيء من الأمور التي يسمى عليها، وكذلك يكون لمن له الولاية يسمى سيد يعني ساد القوم يعني انه وليهم، وله معان كثيرة ذكر له الناوي رحمه الله ما يقرب من 15 عشر معنا، من لغة العرب، وثابت في الصحيح. عند كثير من الناس ان السيادة محصوره على ذريه علي من كان من ابناء الحسن او الحسين سم سيد أما إذا لم يكن فلا يسمى سيد وهذا اصطلاح ليس له أصل في اللغة نعم وثبث في الصحيحين عن أم حرام بنت ملحان يعني زوجة عبادة بن الصامت ذكره صلى الله عليه وسلم غزو أمته في البحر مرتين وكون أم حرام مع الأولين وقد كان ذلك في سنة سبع وعشرين مع معاوية حين استأذن عثمان في غزو طبرص فأذن له فركب مع المسلمين في المركب حتى وصلها فركب مع المسلمين في المركب حتى نعم. وصلها وفتحها قصراء. ليس مركب مراكب مراكب كثيرة. مراكب شيء أنا. نعم سفن يعني وكان السفن, السفن يعني. نعم وفتحها قصراء وتوفيت أم حرام في هذه الغزوة في البحر وكانت أم حرام مع زوجها عباده بن الصامت وكان مع معاوية في هذه الغزوة زوجته. فاخته بنت قرضه وأما الثانية فكانت في سنة سنتين وخمسين في أيام ملك معاوية بعث ابنه يزيد ابن معاوية ومعه الجنود إلى غزو القسطنطينية ومعه في الجيش جماعة من سادات الصحابة منهم ابو أيوب الانصاري خالد بن زيد رضي الله عنه فمات هنالك وأوصى إلى يزيد بن معاوية أن يدفنه تحت سنابك الخيل وأن يوغل به إلى أقصى ما يمكن أن ينتهي به إلى نحو جهة العدو ففعل ذلك وتفرد البخاري بما رواه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود العنسي عن أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد اوجبوا أوجبوا يعني وجبت لهم الجنة قالت أم حرام فقلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بالغيب مغيب الذي وقع كما أخبر به صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم وهو من دلائل نبوته نعم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم قلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا في كل أبوالين هذه صارت هذا الذي في قيادة بن معاوية. ومغزوها ولكن لم يفتتحوها إنما افتتحت في بعد في زمان طويل نعم قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سحاب هذا أيضا سيقع مرة أخرى فتحها ولكن فتحها كما سيأتي انه ليس من على العرب إنه جاء أنها يفتحها سبعون ألف من بني إسحاق، ويفتحونها بالتكبير، كبرون ثم يسقط جانب جانبها، ثم يكبرون يسقط الجانب الثاني. وهذا في وقت خروج الدجال، وسيأتي قول من كثير رحمه على هذا الحديث أن هذا يدل على أن الروم سوف سو يسلمون، يدخلون في الإسلام. لأن الروم هم بنو إسحاق أما العرب فهم بنو إسماعيل نعم. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا البراء عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حدثني خليلي الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاك هذا اللي يقول فإن أنا أبو هريرة فليس هو الرسول وإن أنا فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار المحرر يعني أن الله حرره وإلا هو أصله حر نعم ورواه أحمد أيضا عن هشيم عن يسار عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن استشهدت كنت من خير الشهداء وان رجعت فأنا أبو هريرة المحرر ورواه النسائي من حديث هشيم وزيد بن أبي أنيسة عن سيار عن جبر ويقال جبير عن أبي هريرة فذكره وقد غزا المسلمون الهند في سنة أربع وأربعين في إمارة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما فجرت هناك أمور وقد ذكرناها مبسوطه فيما تقدم وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود محمود بن سبكتكين صاحب بلاد غزنة وما والاها في حدود أربعمائة ففعل هنالك افعالا مشهورة وامورا مشكوره كثر الصنم الأعظم المسمى بسوء منات وأخذ قلائده وجواهره وذهبه وشنوفه وأخذ من الأموال ما لا يحصى ورجع إلى بلاده سالما غانما وقد كان نواب بني اميه يقاتلون الاتراك في أقصى بلاد السن والصين وقهروا ملكهم القان, وقهروا ملكهم القان الأعظم ومزقوا عساكره واستحوذوا على أمواله وحواصله ليس اسم لجماعة معينين تراك كل من كان دون السد يسمى اتراك كما قال الله جل وعلا تركنا بعضهم يوما يديهم يجفيهم فالذي ورى السد يأجوج وماجوج والذين دونه اتراك فهم امم متعدده وليس امه معينه نعم وقد وردت الاحاديث بذكر صفاتهم ونعتهم ولنذكر شيئا من ذلك على سبيل الايجاز قال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يدخل فيه والناس معاد في اشد الناس في كراهية له قبل قبل ذلك فإذا دخل فيه صار من أحسن الناس وخير الناس كما حصل لعمر رضي الله عنه فإنه كان من أشد الناس على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هداه الله ودخل في الإسلام صار من أشد الناس على الكفار. فقال لهم الكافرين والله لو لم أجد لا لقاتلتم. يقوله للمشركين. نعم. والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا خيار الجاهلية يعني. الخيار الذي يعني في الأخلاق وفي الأعمال لفعل إذا كان لهم أخلاق خيرة وأفعال خيرات في الجاهلية كانوا إذا دخلوا في الإسلام زادوا في هذه الخيرية وهذا الأمر الذي لأنه يحدوهم الى فعل الخير ما يرجونه من ثواب الله جل وعلا فيكونوا حاد لهم على هذا الأمر خلاف الأول إنه كان خلق يتخلقون به نعم وليأتين على أحدكم زمان لئن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله تفرد به البخاري ثم قال حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه فتح هذا. بفتح الهمام نعم عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر ورواه أحمد عن عبد الرزاق وقال احمد حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقه نعالهم الشعر واخرجه الجماعه سوى النسائي من حديث سفيان بن عيينة به ورواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة به ورواه مسلم أيضا من حديث إسماعيل بن أبي خالد كلاهما عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر نحوه قال سفيان بن عيينة وهم أهل البارد كذا قال سفيان ولعله البازر وهو سوق الفسوق الذي لهم وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن حدثنا عمرو بن تغلب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من اشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعالهم الشعر أو ينتعلون الشعر وإن من اشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ورواه البخاري من حديث جرير بن حازم وقد روي من حديث بريدة بن الحصيد الأسلمي قال أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن أمتي يسوقها قوم صغار الأعين كأن وجوههم الحجف ثلاث مرات حتى يلحقهم بجزيرة العرب أما السياقة أما السياقة الأولى فينجون الأولى. أما السياقة الأولى أم السياقة الأولى فينجو من هرب فينجو من هرب منهم وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما الثالثة فيصطل فيصطلمونا كلهم من بقي منهم قالوا ير... يعني يكسلون فهذا معناه أن هذا على العرب والظاهر ان هذا والله اعلم اشار إلى ما حدث من التتر الذين جاءوا قتلوا الخليفه والعلماء واوغلوا في القتل والتتر جاءوا ثلاث مرات المرات يأتون إلى المسلمين كما أشار إليه هنا وسيأتي أيضا أنهم أيضا يخرجون يعني يعجوج ومجوج خروجا في وقت عيسى عليه السلام لا قبل لي أحد به وهذا والله أعلم لأن عيسى عليه السلام كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إذا نزل لا يقبل من الكافرين إلا الإسلام لا يقبل جزيه ويقتل الخنزير ويكسر الصليب فأتغضب عليه الأمم النصارى وغيرهم يتألبون عليه من كل مكان وهؤلاء هم يأجوج مجوج فيقول الله جل وعلا اني إني باعث عبادا لا قبل لأحد بكتالهم ولكن حص عبادي في الطور ويتحصن هو ومعه من المؤمنين في الطور يأتون ويأتون في الأرض فسادا ثم يرغب عيسى عليه السلام إلى ربه ويدعوه بأن الله يهلكهم فيهلكهم هلاك نفس واحده فإذا نزلوا إلى الأرض إذا هي منتنة من جيفهم وكثرتهم يرغب إلى ربه جل وعلا فيرسل الله جل وعلا طيورا عظام تحملهم وتركهم في البحر ثم يرسل السماء فتغسل آثارهم ويقال للعرض أخرج بركاتك يومئذ يجتمع القوم تحت ظل تحت كحف الرمانة يستظلون به بشر الرمانة يكون مثل الخيمة ولقها من الإبل أو من البقر تكفي الجماعة وهذا الذي جاء فيه, جاء فيه الحديث الصحيحة أن الرجل يخرج ملأ كفيه كف أو ملأ كفه كفه ذهب لا يجد من يقبله لأن الخيرات جاءت من كل وجه وإلا فالناس يطمعون في الذهب والفضة منذ خلقوا إلى الآن ما وجد الوقت الذي يمتنع الإنسان من قبول الذهب إذا بذل له وإنما سيأتي هذا في وقت عيسى عليه السلام كل هذه ستقع كما أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا يا رسول الله من هم قال الترك والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم بسواري مسجد المسلمين قال فكان بريدته لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع بعد ذلك للهرب لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء في الترك فم ربطوا خيولهم في وقت لما دخلوا بغداد فربطوها في المسجد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه أبو داود في كتاب الملاحم في سننه عن جعفر بن مسافر عن خلاد بن يحيى عن بشير بن المهاجر به ورواه أبو يعلى عنه به وفيه قوم صغار العيون عراض الوجوه كأن وجوههم الحجف يلحقون أهل الإسلام بمنابس الشيح ثلاث مرات أما المرة الأولى فينجو منهم من هرب وأما المرة الثانية فينجو بعض وأما الثالثة فيهلكون جميعا كاني انظر اليهم وقد ربطوا خيولهم بسوار المسجد قيل من هم يا رسول الله قالهم الترك في نجد نعم قال الامام احمد حدثنا ابو النضر هشام بن القاسم حدثنا الحشرج ابن نباته القيسي الكوفي حدثنا سعيد بن جمهان حدثنا عبد الله ابن أبي بكره حدثنا أبي في هذا المسجد مسجد البصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنزلن طائفة من أمتي أرضا يقال لها البصرة فيكثر بها عددهم ونخلهم ثم يجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة فيتفرق المسلمون ثلاث فرق فأما فرقة فتاخذ باذناب الإبل فتلحق بالبادية فهلكت وأما فرقه فتأخذ على أنفسها فكفرت فهذه وتلك سواء وأما فرقه فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتلاهم شهداء ويفتح الله على بقيتهم لا. ورواه يعني أبو ذا يعني الصالحون معهم نعم. ورواه أبو داود في الملاحم عن محمد بن يحيى ابن فارس عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن أبيه عن سعيد بن جمهان حدثنا مسلم ابن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل أناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه لهم جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين وفي لفظ المسلمين فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق المهاجرون ثلاث فرق فرقة تأخذ بأذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقه ياخذون لانفسهم وكفروا وفرقه يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء وتقدم حديث انس في ذكر البصره التي مصرت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى مسلم وابو داود والنسائي عن قتيبه عن يعقوب الاسكندراني عن سهيل ابن أبي صالح عن, أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك طوما كأن وجوههم المجان المطرقة يلبسون الشعر وهذا لفظ أبي داود وقد روي من حديث أبي سعيد فقال أحمد حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن اعينهم حدق الجراد وكأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل تفرد به أحمد قال أبو يعلى حدثنا محمد بن يحيى البصري حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن الغمر مولى سموك حدثنا أبي عن جدي سمعت معاوية ابن حديج يقول كنت عند معاوية ابن أبي سفيان اذ جاءه كتاب عامله يخبر أنه أوقع بالترك وهزمهم وبكثرة من قتل منهم وكثرة من ما غنم منهم فغضب معاوية من ذلك ثم امر ان يكتب اليه قد فهمت ما ذكرت مما فتلت وغنمت فلا اعلمن انك عدت لشيء من ذلك ولا تقاتلهم حتى ياتيك امري فقلت له ولما ولما امر المؤمنين فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان التركا تحارب العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم فاتره قتالهم لذلك. إك. بارك الله فيكم شيخنا هنا يسأل السالق الملفرق بين الملاحم والفتن. ملاحم هو قتال القتل. الفتن نعم.